ثمَّ تَمُ الصِّيَامَ إلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ وَأَن تُمْعَكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تَلَكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ Asıl, onlar yeter ki